والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمته واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين مبشرين ومذرين وأئم لَعَمْهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ غَيًّا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلون من غير فإن الله به عليم.